بسم الله الرحمن الرحيم حامد تزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات لينؤمن وفي خلقكم وما اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيُخْرِجُ فِي الرِّيَاحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ فِيكَ آيات بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل همزاك أمين يمنع آيات الله تتلى عليهم ما يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا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 شيء أولى متخذوا ولا متخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم وتخفر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وتخفر لكم ما في السماوات وما في أرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنون يُخِيرُونَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجزيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ آمَنَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَنْسَى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 يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع تتبعه وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٌ وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُسْتَقِيمِ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَمُدَوَّ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزاء ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أَذْرَعَيْكَ مَنْ اسْتَخَذَ إلَهَهُ غَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِيمٍ وَخَتَمَ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلِبِهِ وَجَعَلَ عَلَى ضَفَرِهِ غِشَاءً فَمَنِ اجْتَهَدِهِ لِي أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الزهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى علي جاءتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بابائنا الا ان قالوا اتوا بابائنا ان كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ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 ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا <تفق> والساعة لا غيب فيها قلتم ما نجري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيحنين وبدى له السيئات ما عملوا وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستمزئون وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْفَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَادَا وَمَعْوَاكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنَّا صِنِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَرْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُدْوًا وَغَرَّدْكُمُ الْحَيَاةُ فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ولم الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم